بارك اسلم مع انتي جمعت معلتي عيله عشرته محرم شحن 430 شعده هجريه كم هو شديشته اكتوبر قلت شحن عشرته شوعه ميلادي زابغ صارين وسدازلنا درسي كاسيت قصري سوسان حدن بعنوان شرح ثلاثة الأصول الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بارك اس له معتيني قد صلى زلنا درس مالت يوم قبل سوسان حدن كاسيه تقونال له سبحانه وتعالى نخل هنا اخلاص هبو اسال الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا صالحا متقبلا بارك سبق اسالي نوزدا زلنا مالت يودسي لتنسلست مسرتها وين زبلها مالتيو كابتن سلس مسرور توايان زخونا نعقيدا زم الملكه معرفة معرفه دين الاسلام بالادله بسحنا ومراتب الدين سلسلتين كمتا كلها هنا ذكران مالتين اولا تاخوان لو الشباب الاسلام تاع غاليتي الايمان تسلسليتي الاحسان جبريل الطويل المعروف الرسول الله صلى الله عليه وسلم زعبه اسلام والايمان والاحسان جبريل مسحاتتهم ملي صمولوا بقى ابتا ناي ايماني نازلنا تشادشيت ما لا تشلو ما وتؤمن بالقدر خيره وشره زيار الرسول الله صلى الله عليه وسلم ملس ذهبوا بزعبه ايمان مستحاتته شادشيتي ركن تخون الله وتومن بالقدر خيره وشرره زقاتم نجر اجز الدنيازي كل ب absolutely ف... نرب مو خانو رب مو خانو مو مخ... خيري وشرره صبغا ربي حما قاتي مكان يا شباب كامل نكون له كاب ربي زخته بو يو ربي زخته بو ترحم زخون قدر زقاتم نجر مالك زي كن امنا لوزي دبا شادشاي ركن اي ناي اركان الاسلام يخون ناي اركان الايمان يخون اللهماتي اولا باب القدر لحرمتنا بحتصر زباله اهل السنه والجماعه انتاي عقيده باب القدر اهل السنه والجماعه بتزقتم نغرات كل مالتي فاهل السنه والجماعه انتي بالله الانسان مخير ومسيير عبتز جاته مو مخير بالرجوز قبره ما له ومسيير ضماني كبي دوسه زقونه مقاني زي نجر زي لازم كغطمو رب خطي بولله مثلا شباب شيطان اسحته نفسه بحماق عزيزاته ابتدأ خمر ستي امسعه تزي هل ربي خطب لك بالاخي امسعه تزي احتياج بقدر كبره كل مغرياته باختياره بمن رجوس الاثرب رب سبحانه وتعالى عقله به قرانا اريده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخف خمر حرام وخان بدحرزك نفسو <متشف> دا نغيرت خولا نابزي حرام زخلنا نغير كيدو ازي انتي مالتي بمرتشو يزغبرو زلو باامر اصيناتو كجدفا وني خيل ينزا خمرزي اما مسير اذي سبزي انتي انا نبلو ما لاتي مسير كوني له نسخه فائده لين حتى يكون كوني لكن رب سبحانه وتعالى خطبوت مع عائلتي بمكينات راكيس كاتموتي خاصه تضعفت له نابتها مكتوب خير ننجتم سلاز خاني نبسخه قتلكا اي تبلنا اذي اهل السنه والجماعه يفرقون انسان مخير يا شباب ومسير اللوق قد دليتو وا عايز يخون النغرات رب خطيب له فاتبي دليتو زقبره مخير نبلو وقتي بزيدليتو قد يدو عايز يخون رب خطيب له شاء الله اهل السنه والجماعه كلتا بجلات خالفا الله حجي كما عنا يسعبو بزياده وان ان شاء الله تبارك وتعالى الشيخ بن عثيمين كترسلنا اسفيحوه قلت لنا باذن الله اول مقدم القدر انتي مالت اناي قدر ترقوم مالتي بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته رب سبحانه وتعالى لكعوا و ادم انت خمس قاطن صيحيفه رب سبحانه وتعالى قدمي از الدنيا زي خيته خلقن كله مالتي نحنا ون كله تصحيفه اب كتب دينان كلنا مالتي selenium مخلوق انت خمس قاطن سبحانه وتعالى بتي فلتتناتون بتي حكمناتون صيحيفه سلازي خنا كله نجر رب زختهو اذا قدرنا بالله مالتي والايمان بالقدر يتضمن اربعه أمور ايمان بالقدر امننا قلنا بالتخيلنا اربعه تقاليل بشكل من زي وزعت مراتب القدر مراتب القدر مال الدرجاتات نا قدر الرب قدره كله درجات غير لنا زيته الأولى الاولى او الاول المرتبه الاولى مالتي الايمان بالله تعالى الايمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا رب سبحانه وتعالى فلتم قانون تاي خمس زقات زي اتا رب بفلتك ز قبر ظلمت فلتو سلاخات بتي ز فل توخاني خمس زقات غيره جمله وتفصيلا بحف الشيخ ويد ما بزرزر كله رب سبحانه وتعالى زي بفلت يغيرو ازلا وابدا ازلا ما لت كقدما تحسكا مجمرتها زي بللو بزمعت زيو تجمر وتقدرنا يا رب زي بهال بل كقدما تحسكا خمس نبره كذلك ابدا مخان الزرع العالم متقرشتها زي بللو خارب سبحانه وتعالى خاني قديري كله زقاطم نجر قديرو ما سواء كان ذلك مما يتعلق بافعاله أو بافعال عباده زقاني بسكبارتنا يرب الزملك تقول وي بسكبارات نايد الكسبات باروت مالد وباروتك بالكل بزي يشمل حتى الكفار والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لرب سبحانه وتعالى لذلك نقول له ازي زتغال له مخانو زيء تقدمي وتعالى خقدر لنا قدر لنا كله فليط بفلته كم قدر لنا الثاني الايمان بأن الله تعالى بان الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى الم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير سوره الحج الايه 170 اذا كل ايت درجه حزات السعب قالت يربي مسفله بفلتتناتو انت يا زي قاتم قل لذات زقات ما بز الدنيا سلازفله كتب بدعري صحف ثابت يقول له زين يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ام الكتاب ابلوح المحفوظ التغيرة سيتنا ما لكن تقدير ثانوي قال له قبل ليله القدر رب سبحانه وتعالى نزي هفتمه نزي يدكيو نتولات زينب ورو اولاد اي زيتمرعوي مرعو اذا كله اقدرنا يا رب سبحانه وتعالى نتخمم زي شي غبره نتسي قيشو نيرونا بعده خمس ملس اذا كله اقدرنا يا رب سبحانه وتعالى سنويه نتصحفي قبل ليله القدر لكن انت زيك ير كله بيزي قبل لوح المحفوظ لكن انت قدر قبل ليله القدر بتصرح هناك مثلا وتجدي اصيله الرحم تبزح كينكا يبارك لك في العمر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثره الاستغفار استغفار زابزع انت احوالنا تو كثيره بناء على هذا رب سبحانه وتعالى لكن تي ابلوح المحفوظ سيحفوز له وسيوز جاتو زي كير مالتي القدر نخصه خمسين ابو ونغستو خمز جوارولو سبحانه وتعالى يقدر سنويا عمتوي مالت فرب وتعالى ابلوح المحفوظ رب سبحانه وتعالى كمز كتب خمزه كل زقاتم نجر مالتيو الحج قطري ايه 207 كمزي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض رب سبحانه وتعالى أب السماين مريتس زغاتم كل يفتق عي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك في كتاب زيزوفلوط ورب قاني أب لوح المحفوظ تسحف مخلد إن ذلك على الله يسير زغان ربي قلل كاب قدمت حسكه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 ب50 الف سنة وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب القدر باب ذكر اجاج آدم وموسى عليهما السلام ابصر مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص دوره ربي يتولى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كم ذخ قبل سميع يوم باذنه كتب الله مقادير الخلائق كل نزي خلق انتاكم زقات امور رب سبحانه وتعالى انتايو كاتبوه ايوا مالتي قبل أن يخلق السماوات والارض ب 50 ب نعم ب 50 الف سنه قدمي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نزي خلق زخيق خلقوا خلو ها سماين مرتين كي خلقن كله رب سبحانه وتعالى قدمي حمسه شحجون عمت قدر كتبه الرب سبحانه سماي المريتن ابطوانت ايت قلقنا لكن بحكمته سبحانه وتعالى قدمي حمسه شحمت شحمت كمان نوح هذا سبب قمه تبهيل 100 جالن تحاليفه يضرب سبحانه وتعالى المقادير نايم مخلوقين كله المخندى سماين مريتين كيتخلقان كلوه ادمي خمسه شح حمد سحفو يرب سبحانه وتعالى توديتي قدر زي اتقال ايتمالتي رب سبحانه وتعالى كل قدر اب لوح المحفوظ كاند سحفو رب خير اختبل خاتمانا ربي يسبط الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين تاسال نسيت مالتي ماشي انا يا رب جليتنا يا رب خمز الله كله رب الزداليو طرح كمز خونا بزبنا كادليته وصايي نغير يله زيد ما انتي مالتي تشدليتنا تخنبلنا ابتي تكباراتنا يا رب ابتصك بارات سناي فطرات مخلوق كل شيء بديله تطرح الزخيد بديله رب سبحانه هو تعالى قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله وربك يخلق ما يشاء ويختار سوره القصص الايه 86 86 اب سوره القصص ايه 86 رب سبحانه وتعالى له وربك يخلق ما يشاء ويختار رب سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ي... ي... يفتريه ማለት يخلق جداله يخلق نسسات خلق بني ادم خلق اجنان خلق ملائكه خلق اتخلت خلق بحري وكانس خلق غبوطات شنطروتات سمائين مرتين اب فضاء اب هواءه كل مخلوقات زي مخلقه بحر زلو كل مخلوق الذو الخلور رب سبحانه وتعالى دمك خلوق الدمك مريصا سلاذر رب سبحانه وتعالى على له الخلق والامر كم زبولو رب سبحانه وتعالى تم خلقنا يا ربي تم امرازك يا ربي وقال ويفعل ويفعل الله ما يشاء قال ايادماء بصوره ابراهيم ايات اسرعسنا شععه تنتايلو رب زد لي يزكبر سبحانه وتعالى زد لي يزكبر ما نزدل لهو يا فاطمه نزدل لهو يدكيو نزدل لهو يموتو نزدل لهو يوت يبو كم زولد قبرو نزدل دماني مخاني بابا اذا قلنا رب سبحانه وتعالى وقال كم اول رب سبحانه وتعالى انت هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في سوره ال عمران الايه 6 وصره والذي صوركم يعني قرصكم رب سبحانه وتعالى نعنا قرصنا قرصنا كل ما انت في الارحام اب مثلا قال سبحان الله ودي قبر قال له وقال قبر كم اون تحبرنا قال يون وي حقماته قال يحسر قال يوما اكله قال يقطن قال يربي از وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم سوره النساء الآية تسعون اب سورة النساء اسري ايه 9 انتي برب سبحانه وتعالى بزعبنا اي مخلوقين افعال زملكت مالتي رب انت زدني ياسي ما مسلطهم يروزم كفار رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحابه ائزارب زلمه مالتي فلقاتلوكم تواجهوهم يرو اكيد رب سبحانه وتعالى حازمهم سواء اب بدر في غزوه احد وفي غزوه الاحزاب فقولوا رب سبحانه وتعالى كم زملص صغ... صريبوم مالتي ولذلك رب سبحانه وتعالى الا انت انصر الله ينصركم رب تعودكم موجينكم تحسكم انا قاوتكم يا اهلنا وقال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون سوره الانعام الايه 112 رب تزيد ليون يرسني ابسوره الانعام قصري 210 ثقلتن مالتي رب انت زيديلو انت زي نيرو اي ما زي حسوه هما ذحسوه خازلوا يا محمد صلى الله عليه وسلم ذو كفار قريش ومعنى يفترون اي يكذبون باخذ حزوقا ذلوا قالني رب كفار قريش اللي خلقهم فذرهم قدفوا وما يفترون تي فيريا كفر حزوم كذب ها زين الها نهنان الوم نزن اصنام زغزو ونذلوا نشرت و اب قبر داخل ك ن مخلوق خلاقي انا حاجه بيني خليقي يوم تبكع عز و رب سبحانه وتعالى اذا يقول كفر شرك هم راس رب سبحانه وتعالى سله دليل ابزي كودكو بام أب شرك نهي ده ذهب رب سبحانه وتعالى يهدي ميه شربكتم مهتدين البره الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقه لله تعالى بذاتها وصفاتها وحركاتها هتا مرتبه الرابعه من مراتب القدر مالتي رب سبحانه وتعالى كم خلق زين ما شاء الله اما جرتها زين المراتب الاربعه كن دقمنا كم حطون ملس مالتي كباهم ملس سبا ان شاء الله تبارك وتعالى زياده خرداننا منت سلازي بحصر زبالته قدامي تيلنا رب سبحانه وتعالى قدر زقاطم نغر فصنمن كله رب سبحانه وتعالى اول مقدم علم بعلمي فلتتنا يربي محانه كلا اي نغر نزيد فلوته وخاني ابلوح المحفوظ رب تخمز الصحف سالي ساي نغر المشيئه دليت كمز جبره مخغطم زي قداي زي رب سبحانه وتعالى دليت سلازلوا اغاتي ربع عيد ما انا ما قرش داماتي ما شوزدل يا خديو رب سبحانه كل مخلوقات ببعيلتهم يخلقوا لذلك رب سبحانه وتعالى يخلقهم كله بذاته باكل والدسب باكلوا يخلقوا انسس ملائكه ام ملائكه اتاخرتي كل بابناته نحوز ملكت خلق يقرو يخلقوا وصفاتي كمون قرصي قرص غير كل مخلوق مالتي زغونه انس ساريخه ازي خوستيتو بلوغ الله تصوعت دو منكل بحالكم و نبرن ام بسنك تفلا اليوم تقل. حتى انس سغيتر وفقرت قدره تغيرلو فلا اليوم انس مالتي طيب كذلك حركاتها من كسقاسناتا ومن قصاص ام مخلوقين زلو ببيني صات بخلته و قرين كاساس لكن انسى بزحن باربعه اكرن زنكاسقاس كمون قفف ندابو لي زخودلو بعل ثمن مالص زخودلو من قصاص كنز قبرو زغبره نارب سبحانه وتعالى قال الله تعالى والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل رب سبحانه وتعالى خالق كل شيء كلمة كل للعموم كل شيء وشيء ايضا للعموم ذقونا قرملت ذقونا مخلوق طريقه كلمه رب خالق واختبرك وهو على كل شيء وكيل رب سبحانه وتعالى خانني وكيل بمعنى يحفظه ومحيط بعلمه رب سبحانه وتعالى كل انت غاطم فليطوي بدحرزي ورب سبحانه وتعالى انت غير مالي حفيظه نتخافزه دلي حيفو يبور بسبحانه زياب سوره الزمر ايات قصري سوسان كلت وقال وخالق كل شيء فقدره تقديره اب سوره الفرقان ايه اصرف اللت رقبه لزخون نجر بخليق فقدره تقديره كم تنعوا السماء مع غير دم خلق تقدير ما رب سبحانه وتعالى انتقم زقات امه وقال عن النبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون اب سوره الصافات ايه 9 6 معناته والله خلقكم رب سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون ايوه عمل فعلكم عملكم فصراحه انا مخلوق قمانا كل رب سبحانه وتعالى نعانا ان تكبرنا نخلق وين خير وقبر يزون باعلوم مخلوق شرصر غيرون تصحون باعلوم مخلوق والله خلقكم ترحلون سر وما تعملون أي خلق عملكم رب سبحانه وتعالى تتباركم المخلوق عقيده اهل السنه والجماعه انت مالتو نحنان تكبرنا هنن مخلوق مخالف ولذلك الإمام البخاري عنده كتاب المشهور خلق افعال العباد يعني افعال العباد مخلوقه مخلق ولذلك دمسخه والصخول عاد سب كزاربن كله خنقاسه خسون كله كل شيء مخلوق كم صنعنا هذا خلقنانا التدبرنا ونخلقه والامام البخاري نزه كتاب زياده الفه اتشكال بالتحاوس كلام الله جل وعلا هو كلام الخالق غير مخلوق القران مخلوق اي كنا ولكن انا تقرون كله تشدمصيدوس تشدمصيدوس كبا مخلوق سلازون كنت كبا يوس ما مخلوق لكن القران بعلو فليس بالمخلوق القران اي تخلقا بل انما كلام الخالق سبحانه زاربان هيربسوا لزخون المخلوق اي كونن لكن احنا نزاروبو زاروبا مخلوق ولذلك ابزا ايزيا عقيده اهل السنه والجماعه خبزا ايزيا زو صدوه والدس ابن سرحن السند زاروبن مخلوق مخال لكن القران كلامنا يربد انبر زاربان يربد انبر اي تخلقن و تاسعه تاكل زللان ان شاء الله نحصركم مس والايمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في افعاله الاختياريه وقدرة, وقدرة عليها الايمان بالقدر كبهالون كله اذا كن ودسف دليت يبلون ما لا يكون بل انما جزى عن الله زلنا ما لا تش سبحانه وتعالى نذسب زي دليت لكن اذا دليت ناتو دحرج دليتنا رب سبحانه وتعالى ترح والا ودسبون دليت اللو طيب بنرجو خمز جبر بامارا صناتو خمز جبر ودسبون لكن اذا امراز زغبر زلون بحلوكن رب ختي ولكن كنت حاجم حدا سب خمر ساتيو والله انتهى قرن رب زختي الله كبل يا سب قاتيلو رب ختي بالله زيد صقمزي اللو زيد ماني اتي زي ما في الليله ابتي باب القدر زكاطم مالتي لان شرع الواقع دلالني لان الشرع والواقع دلالني على إثبات ذلك له بشر عند حركتنا بالكتاب والسنه كذلك انت داني بتواقع زكاطم دحركتنا مالتي يعني وذ سب دليت كمز لو يردها لنا لكن زيد اللي توزي دحري دليتنا يرب موخان اما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا سوره النباء الايه 39 ابسوره النباء ايه 30 النبأ شعه رب سبحانه وتعالى تنائب فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا تداول حدث ابن رب سبحانه وتعالى اجل تدا صدق النيه رب ربي واخوف وقيم توبانك ربنا بربنا مخملس حتى كافر تنيرونا بسلمنا طاعتكم كهدون يخير اذا دن دحر دليتنا يا رب سبحانه هو تعالى لذلك دليخ باقوميلوا نربكم الذي خيل لذلك دليت ودسبكم زلو ابذى يا رب سبحانه وتعالى لتقصى اللواماتي وقال فاتوا حرصكم ان شئتم سوره البقره ثلاث 223 اب سوره البقره ايه قصري كلت جميعتم اسران سلسن تعالى رب سبحانه وتعالى نساءكم حرث لكم هنستقم ثرناتكم ومعنى الحرث الزرع تمزي حدثت بزرع محرز تحرس قوموا بمساقاتكم ولتدلهم لا بنستقم لكن فعت حرثكم الناشئ بأ... بيناي ساعاتاتيو معاسو كل تاكباب كمايو بتعشره حيات زوجية لكن زينب اخذ من لسيو ددني الخبز حلالكم سبحان الله سبحانه وتعالى ازي حب صيام تزيكينو ودما ابتسييت اب وارحابهات تزيمتيو ابز خالقكم كانديت كحت نصات خير ازغاد لتنات كيو سنو ماليت ولكن الزلذ تزغن دحر دليت يا رب دحر دليت في القدرة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا سوره التغابن الايه 16 ابايه قصري عسرته شدشتي سوره التقابل رب سبحانه وتعالى انتهي له استقاله متن سمعوا لكن ما استطعتم بتزك عليكم لذلك ودس القدره قلتكم زلو خبزي ردق مالج انت لا اذان سمعو قدره لوتسيونخي حممتزيك وبعرات ترمس تزيكو بسبب زيرو سبحان وتعالى تعناهيبو خايد مخاله لكن عطيتيبه ربي يوفقه وصغايده لين تسق والله معليش انت مو ربسك هدي النابلق رب نجي هاي تخدم مسجد دوبله زله ا سوقنا ورب سبحانه وتعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم اجل معلومهم تي تفازمرت زله مستفوا رب سبحانه وتعالى قال نعبل لطفه سي طفات معلوم ما يصمر بسبب زغاني ما مسجد ماخذ اب زله طب سبحان وتعالى كف لنك بل كنزن كاساس غيرو حيلي هبو لكن عيدلين مسكت قيد ولا اعوذ بالله ازيد تحازي بديتو كذلك حرام قيدن كله رب غفر لي قبل اللود انبر سعيذب حراماتي قبل اللود انبر رب غفر لي اني ننابلكه نسنت عذاب لكاشو نسنت حزوه رب غفر لي قاديفو انتبه له مالتي رب ختي بالله الله بدليتيمبر اقدد نعى خمر الستاوي ابزوم وتوب ودمه ابحر النعى زبوله يللا لكن بدليتي رزقنا كالتحاز يوم القيامه توبه تزيل مالتي شلون زي حدا سب انتبه له مالتي ازي بدليتي ناتي جي جايلو قمناللو اما رب قال يقبر والله رب ختي بالله والله رب ختي احتجاج بالقدر على دقيقه مخانه زيد مخمصنا شاء الله كذلك ابو البقرة رب سبحانه وتعالى انت الماتي لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سوره البقره كلت 200 لا يكلف الله نفسا الا وسعها نذا نفسها زي اكوني اي كلفان تكليف جدن سرحيلو تسعونه يقبرلان ويدما زي تقولوا اي سكهمان مالتي لها ما كسبت وعليها ما اكتسب فتي سبوس راحتونا عايو حمرت سريحون نام نفسايزم اللس لولو رب سبحانه ازي دليل ناي قران مالتي ود دليت كمزللو كغا جنب بدليت هيك لكن اللغه اني كبدليت وساي كم حدق مثلا عند حراجا تيمو كبدليت لكن رب سبحانه وتعالى حدق حدق غط مكايو سلاذ بولو وستون تزفلطان يرون اي مخدا نزح حدقا زي لكن رب خطب ابزح جي مسير رب ذو واما الواقع والدسب دليت كمزلو كابتي واقع ذره كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك رب سبحانه وتعالى نزيسبيزين تاغيرولو دليت كمزلو غيرو كئلت كمزلو ودماني بها ذا دليت ناتون بها كئلت ناتون دماني انتي جبر يسرح ويدماني يگدف ويفرق بين ما يقع بارادته كالمشي و يفلالي مالته بدليته بعلو انت يقبر كالمشي خيط مالته زيد ماني بدليتنا مثلا مشوار على لاتونا بكم زي ابو تا خيد يلو نبا يزور وجهه مالته كذا انا بجدة جاي كم زلو يرد عنه كم نفس يكون يمين يسار ندبل خير حنقول رب سبحانه وتعالى بيقول كل ما رب سبحانه وتعالى قران الله وسلم لي هو ز كل اندفله عند حستاد يد رب وما يقع بغير ارادته كالارتعاش اللغه اني بزيجليتنا تو زقاتمو مالتي كل يرتعش فتفتك بالحدث قات لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئه الله تعالى ازغن كله سواء تبدلت يقبره مالتي ويدماتي بيد ذني تزقبره زله كل زي امرته اذا تعالى مالتي دلتنا وقدرته لقول لقول الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سوره التكوير الايه 28 و 29 اب سوره التكوير اسران شمتن اسران شعتا اي مالتي ورب سبحانه وتعالى تايلو لمن شاء منكم ان يستقيم زد لي ايه استقامه من قد صراط الله المستقيم كحزله كحز خليل كحز لكن ولي باح انقولنا ندليتنا باتي باتيكلتنا تنا بينا هدا حزنا زلنا من تلقي وما تشاؤون الا أن يشاء الله رب العالمين اذا جلتنا تكون تروح كيمه سلوكم انا سلاذ دلخو ايزبي زبر انا سلاذ دلخون يگطع مكم الله الا ان يشاء الله رب العالمين ولان الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته كل ذي رز زلنا علم ملوك عالم زي مريت نقمه الله زلنا ترحكم كل ما سي والله عالم كان شيخ محمد بن واحد من ذلك العالم يعني كل ما سي والله عالم عالم الملائكه عالم السماوات عالم الجن عالم الانس عالم النباتات عالم البحار عالم الاشجار عالم بارك الله فيك الجبال عالم الهواء عالم الفضاء عالم القمر والشمس والكواكب والنجوم كل زي عالم ذلك فوق دوم فوق دوم زي خلق مخلوقات رب العالمين فبقى ذوم زي كلهم زياتن كنتقسم صنع اكو عالم يمنا بالا يعني لذلك ازي كله ابتونا دملكو رب سبحانه وتعالى وكل زقاتم نجر ابو خاني بفلتتنا يا رب بيجلكنا يا رب ترحم ابو خاني لكن ود رب سبحانه وتعالى قالت هيبو نخير نختر كابشر نخرحللذي ربخاتي بالي ربخاتي بالي لا بولو زغاغيو ازي عبيكي جاموخاني طب يا قانون كم النسو يخلو ميروم مالتي شو لازم ما تجرش تاخذ لكم منالو زين اربعه درجاتات نا يقدر زيت غسلين مراتب القدر اربعه لنا بارك الله فيكم منالو استغسل لي قال خبات كل ولا تزيد تغسك يعني حدق بكم بارك الله فيكم تقدميتي منتي كم مراجعه كن دمج لي تفضل عبد الوهاب اولا الله سبحانه وتعالى عليم فليتو كل مخلوقين انت امز صرحه ونخلهم علم الله سبحانه وتعالى نعم نعم عمار احسنت كتابته بارك الله فيك في لوح المحفوظ ابو لوح المحفوظ كم تسحفه بتزف له تربس ايتي المشير سبحانه وتعالى خمس دلال تزيد لي ربك لن سلاز طيب تا رابعيتنا من نتوصل نعم نعم خاله سلاز رب سبحانه وتعالى خمس خلق سلاز انا مكرشتان اتقدر خلق يعني خمس فتح رقم زها ثالث زين اربعه تحت ادركنا حفزا مالتي ومراتنا القدر رب سبحانه وتعالى بعلمي بفلتتنا وقمز القدر بكل فلطه مخانه كل زقاتم نجرى كلا اي نجر بارك الله فيكم رب سبحانه وتعالى كمز صحف اب المحفوظ كمز صحف ثالثا رب سبحانه وتعالى مشئه دلت كمزلوا بزي دلتو زقاتم نجر يله رابعا اننا ما قرشت عندما رب سبحانه وتعالى